قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت فَأَنَّنَا وَفِينَا يَقومُ مِن أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأسى على القوم الفاسقين واتلوا عليه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 تقبل الله بمن المتقين لئن بسطت إليه أي ذك لتقتله ke فتكون من أصحاب النار وذلك قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث